شبكت كتاب الله تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوك بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ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 نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي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 فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل وإن كان مثال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفابنا حاسين